محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وهو ما له بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله باب ما جاء في الذبح لغير الله عرفنا أنه رحمه الله تعالى لم يذكر الحكمة شرعي وأنه مشرك الشركة الأكبر وإنما ذكر أو عبر عن الدليل بقوله ما ولذلك ذهب الشارحون الى قوله أي من الوعيد على ذلك ومعلوم أن الوعيد أعم من كونه شركا أعم من كونه شركا قد يكون شركا وقد يكون بدعه وقد يكون معصية ولذلك أردفه بقوله وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن ملة أو كذلك ومحل إجماع عند المسلمين أن الذبح لغير الله تعالى اعتبر من الشرك الأكبر لأنه صرف عبادة لغير الله تعالى لأن هذا من المحكم كما مر معنا قوله رحمه الله تعالى في قوله إن صلاتي ونسكي ومحيايه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له فدل ذلك على أن جميع أقوال وأفعال العبد على وجه التعبد إنما هي لله تعالى فمن صرف شيئا لغير الله تعالى حينئذ قد أثبت إلها مع الله تعالى قال رحمه الله تعالى وبيّنه شرك أكبر ناقل عن الملة لأنه عبادة من أجل العبادات وقربة من افضل القربات المالية وصرفه لغير الله شرك يعني أكبر كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو نحو ذلك من الأمور التي تكون صارفة للنية والفعل عن كونه لله تعالى حينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى وغير الله دعام يشمل الملك ويشمل السلطان ويشمل الولي إلى آخره وسدل المصنف رحمه تعالى بآيتين وأردفه بحديثين حديثين بآيتين وكذلك حديثين اولا قول تعالى قل إن صلاتي ونسك اختلف العلم وتفسير النسك هنا هل المراد به تعبد مطلقا أو المراد به الذبح لغير الله تعالى قولان وعلى الوجهين يصح الاستدلال بالآية على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى لأنه ثبت بدليل اخر هو الآية الثانية ولذلك أردفها رحمه الله تعالى الآية الأولى بالآية الثانية ليبين أن قوله فصل لربك وانحر انحر هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وإن شيء تقول يقتضي المشروعية يعني إذن يكون أعام من الوجوب والسنيه فثبت انه عباده والقاعده ان العباده لا يجوز صرفها لغير الله تعالى وصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا اكبر اذن على قوله ونسكي اذا فسر بالعموم ان المراد به التعبد صح الاستدلال به لما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى لقوله في الايه التاليه وانحر فثبت ان الذبح عباده حديث دخل بقوله ونسكي اي انه من باب التعبدات وإذا فسر به القول الآخر وهو الذي رجحه رحمه تعالى أن النسك المراد به هنا الذبح لأنه الذي يأتي إطلاقه التعبد ياتي العبادة كثيرا ما يأتي لفظ العبادة في الشرع إما به صيغة الأمر وإما المضارع ولا يأتي في غالب استعمال الشرع لفظ النسك إلا في ماذا إلا في في الذبح وهذا من طرائق العلم في للاستدلال بالنصوص أنه ينظر إلى أكثر استعمال الشرع حنيذٍ يحمل اللفظ عليه، يجوز أن يطلق لفظ النسك على التعبد على جهة العموم، ويطلق ذلك على جهة على خصوص الذبح لله تعالى. حينئذ أي الاستعمالين أكثر، فإذا ثبت أن الاستعمال النسك في الذبح حمل النص عليه، هذه قاعدة مطردة عند عند السلف، وذلك ابن القيم وحوله تعالى كثيرا ما يذكر هذه القاعدة ويأتي شرط تعالى النقل كاملا إذن قول قل ان صلاتي ونسكي ثم قال بعد ذلك لا شريك له لا شريك له قال المحشي فدلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك والقرآن كله يدل على ذلك يعني هذا من المحكم بل من أحكم المحكم أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الاكبر ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك حينئذ إذا ثبت كون القول عبادة تطبق القاعدة الكلية وإذا ثبت أن الفعل عبادة تطبق القاعدة الكلية حينئذ كل من صرف قولا وهو عباده لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر وكذلك كل من صرف فعلا وهو عبادة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر تستفيد من هذا النص وهذه القاعدة المحكمة أن كل نص فيه شبهة أن ثم ما صرف لغير الله تعالى من العبادات تحمل على هذا المعنى يعني تحمل المحكم تحمل المتشابه على المحكم كلما جاء نص ظاهره أن فيه صرفا لعبادة لغير الله تعالى وهو محتمل لغيره حينئذ بهذا الاحتمال صار مشتبها وإذا صار مشتبها حينئذ قاعدة السلف قاطبة لا يعرف خلاف كما قال المقيم ورحمة الله تعالى بين المسلمين أنهم يحملون المتشابه على المحكم يعني يفسر المتشابه بالمحكم المعنى الذي دل عليه المتشابه وهو منازع للمعنى الذي دل عليه المحكم حينئذ المحكم مقدم لا نقول هذا محكوم لا نقول المحكم محكوم بالمتشابه نعكس هذه طريقة أهل الزير أهل البدع من الزنادقة ونحوهم يحملون المحكمات ويجعلونها متشابهات، ثم يجعلون المعنى المتشابه هو ولذلك من من قيام رحمه تعالى قال لو لو مشين على هذا القاعدة لصارت شريعة كلها متشابهة وبطلت شريعة من أصلها، ولا يقول بذلك مسلم البتة، وقوله فصل لربك وانحر عرفنا أنه ماذا انحر هنا أمر الأمر اقتضي أنه عبادة. كل ما أمر الشارع به سواء كان أمر إجاب أو السحباء فهو عبادة سواء كان المأمور به عملا قلبيا أو كان قولا باللسان أو عملا من الجوارح هوا والأركان هذا مقسمة على هذه المحال الثلاثة ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات يعني أربع جمل متضمنة لأحكام شرعية لعن الله من ذبحه لغير الله هذا الشاهد من من الحديث لعن اللعن الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة ومواطنها ليبين أنه من الكبائر وأنه من الأمور العظيمة التي تكلم الله عز وجل باللعن له وقد عرفنا أن اللعن نوع من الكلام كالمنادات ونحوها حينئذ نثبت صفة الكلام البارد اللو علاب باللعن لأن اللعن في لسان العرب إنما هو نوع من أنواع القول كالسب والشتم ونحو ذلك والمنادى يا زيد وإذ نادى ربك موسى حينيذ نقول هذا يدل على ماذا على إثبات صفة الكلام كذلك اللعن الأصل فيه أنه بي بالقول لعن الله من ذبح لغير الله قال واللعين والمنعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها واللعن من الخلق السب والشتم قال شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول يعني يتكلم الباري جل وعلا فيلعن وهذا لا يشكل فيه إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين هذا يستدل به على اثبات صفة الكلام للباري جل وعلا وأن منه لعن وأن منه لعن كما يصلي على من استحق الصلاة من من عباده ثم قال الحديث الجملة الثالية لعن الله من ذبح لغير الله الجملة الأولى لعن الله من لعن والديه ومن فوقهما فوق الوالدين والجملة الثالثة وهي التي وقفنا عندها لعن الله من آوى محدثا محدثا من آوى محدثا قال بفتح الهمزة ممدودة يعني آوى بفتح الهمزة ممدودة آوى أي ضم إليه وحمى آوى إليه يعني ضمه إليه وحماه يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته يعني أتي به بالمد ودوني بفتح الهمزه ممدوده وهو اي هذا الذي آوى المحدث وهو الفار المستحق للحد الشرعي آوى محدثا يعني ضم وحمى محدثا والمحدث هذا قد فر وقد استحق ماذا استحق حكم شرعي فآواه واخفاه حينئذ ماذا حقت عليه اللعنه حقت عليه اللعنه يفر من قومه فيأويه من يأويه قال فيحول بينه وبين أن يقام عليه يعني الحد وفي الحديث وهو حديث صحيح من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فيه في أمره رواه أبو داود والحاكم وأحمد وقال الحاكم إسناده الصحيح ووافقه الذهبي, الذهبي وفي الحديث كذلك في الموطى والمعجم الصغير وصنن الدار القطني إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافعة والمشفع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الأثير ويروى بكسر الدال وفتحها يعني على الفاعل والمفعول محدث مفعل محدث مفعل ومعلوم أن مفعل اسم فاعل ومفعل اسم مفعول حينئذ مفعل واضح وصف للفاعل يعني اسم فاعل زيد من الناس محدث حينئذ صار وصفا للحدث ذاته, الحدث ذاته إذا آوى محدثا بمعنى ضمه إليه واضح هذا لا إشكال فيه يخفيه عندهم هذا واضح لكن آوا محدثا كيف يفسر يفسر بالرضا والإقرار يفسر بالرضا والإقرار كما ذكره هنا قال ابن أبي ويروى بكسر الدال وفتحها يعني على الفاعل والمفعول محدثا محدثا فمعنى الكسري من نصر جانيا فمعنى الكسري من نصر جانيا وآواه واجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه يعني الحدث ذاته المعنى ويكون معنى الإواء فيه الرضا به والإقرار عليه ومعلوم أن أن الإقرار والرضا بالمعصيه والمخالفة من حيث هي مذمومة شرعا محرم لا يجوز وقد تصل بصاحبها إلى إلى الكفر إذا اقر ورضي الكفرة وقد تصل به إلى البدعة وقد تصل به إلى إلى المعصية إنكم إذن مثلهم فجعل الله عز وجل حكم من رضي وأقر بالمنكر على جهة العموم حكم المنكر ذاته ومن تلبس به ومن أقر الكفر ورضي بالكفر فهو كافر ومن أقر البدعة ورضي بها فهو مبتدع ومن أقر ورضي بالظلم فهو الظالم هكذا عليه حينئذ الرضا بالمنكر والمخالف هذا شأنه عظيم, شأنه عظيم لذلك يجب أن يتبرع دائما نقول ذلك يجب أن يتبرأ من الكفر والنفاق والفسق والبدعة من حيث هي الكفر من حيث هو يجب التبرؤ منه والبغض له لأنه إذا لم يكن مبغوضا حينئذ يخشى على العبد أن يكون قد رضي به لأنه متقابلان إما بغض وإما رضا قال ويكون معنى الأياء فيه الرضا به والإقرار عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه فقد آواه واذا أثنى عليه ومدحه من باب اولى واحر اذا أثنى على مبتدع ومدحه حينئذ يكون من باب يكون داخل فيه في النص قطعا حينئذ يكون آوى محدثا اذا كان ذات ذات الحدث السكوت عنه والرضا به والاقرار له يكون داخلا فيه في النص هنا فكيف بما إذا أثنى عليه باب أولى وأحرى فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعله ولم ينكر عليه فقد آوه لكن لم ينكر عليه هذا بحسبه يعني لأن الإنكار كما هو معلوم مبني على ماذا؟ على القدرة فهو واجب لكن الرضا والإقرار هذا في الأصل أنه عمل قلبي ويكون نطقا باللسان هذا الأصل فيه وأما الإنكار وبيان أنه مخالف للشرع فهذا هذا واجب من الواجبات فإن ماذا يكون داخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني لا يلزم كل منكر لابد أن ينكر كل ممكن بحسبه وكذلك الشخص بحسبه قد يكون عالما قد يطالب علم قد يكون عاميا إلى اخره بحسب يعني ليس عندنا قاعدة مطردة وإنما المطرد ما هو أن نعلم حكم الله تعالى في الانكار واجب من الواجبات ثم كل واجب في الشرعة لاسيما ما يتعلق مثل هذه المسائل التي هي دون الأصول المعتقد أن كل واجب إنما هو مقيد بماذا بالاستطاعه فاتقوا الله ما استطعته كذلك إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وثانيا فيما يتعلق بكال المنكر أنه يجب أن يبغضه بقلبه النطق باللسان والإنكار هذا متعلق بالقدره والاستطاعه أما ما يتعلق بالقلب هذا ليس به قدره والاستطاع لأنه مستطيع مطلقا ولذلك استثنى الباري جل وعلا إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان لماذا؟ لأن الإكراه إنما يتصور ويقع كذلك على أن يقول قولا أو أن يفعل فعلاً وأما القلب والرضا والإقرار هذا ليس له وسيلة إليه البت ليس له وسيلة إليه البتة بل قد يكذب يقول نعم أقررت ورضيت وهو كاذب في ذلك جاز له شرعا جاز له شرعاً إذن قال هنا ولم ينكر هذا نقول مقيد بأن استطاعه على على ذلك فأما إذا لم يقدر ولم يستطع يكون بحسبه يعني اذا كان عالما ولم يتكلم هل يجوز له أن ياخذ بالرخصه او لا على حسب ما ينبني على تركه الانكار من المفاسد وينظر فيه بحسبه قال قال ابن قيم رحمه الله تعالى هذه الكبيره تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه نعم قد يكون كفرا قد يكون نفاقا قد يكون بدعه والبدعه معلوم انها قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقه البدعة المكفرة هذه متفاوتة وكذلك البدعة المفسقة متفاوتة بعضها فوق, فوق بعض فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم يعني هذه قاعدة مطلدة طيب الله تعالى ودل عليها الشرع لأن الذنب هو جنس لكنه يتفاوت من حيث العظم ومن حيث ما يترتب عليه من مفاسد قال لعن الله من آوى إذا محدثا لعن الله من آوى محدثا إذا آواه وحماه وذب عنه فلعنه الله تعالى سواء كان الذات ذات الشخص المبتدع أو الكافر أو المنافق أو ذات الحدث ونفسر كونه آوى محدثاً, محدثا يعني الحدث ذاته نفسر بالإقرار والرضا لعن الله من غير منار الأرض منار بفتح الميم أي علامات حدودها أي قدم أو أخر علامات حدودها لعن الله من غير منار الأرض علامات حدودها ما جاء بأي علامات حدودها أي قدم أو أخر هذا تفسير لتغييرها علامات الحدود المرض بها هي ماذا منار الأرض منار الأرض هي العلامات والحدود غير أي قدم أو أخره ليغتصب من أرض جاره يعني أرض محدودة فأراد ماذا؟ غير قدم أو أخر وكذلك قد يزيد في أرضه وينقص من أرض جاره باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه غير منارات الأرض يعني علامات التي تميز الحدود معلوم كل أرض بجوار أرض ما الذي يميز هذه عن تلك المنارات العلامات من حجر أو خشب أو نحو ذلك فيغير ويبدل فيقدم ويؤخر حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد دخل في هذه اللعنه <تصفيق> أي قدم وآخر ليغتصب من أرض جاره سميت منارا لانارتها بين الحقين يعني تميز بين الحقين حق زيت من حق عمره لانارتها بين الحقين أي حجزها وتمييزها بينهما فيكون من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لأنه خصه منار الأرض يعني ما يتعلق بماذا ب بالأرض بعض الناس عندهم عشق لهذه الأراضي يعني قد يتنازل عن دينه ويفعل ما يفعل من أجل شبر من من أرض وتكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة فإذا نأتي عنده ماذا يأتي عنده هذا التغيير هذا التبديل قال فيكون من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه صلاة والسلام من ظلم شبرا من أرض شبرا شبرا الذي هو معلومة شبرا من أرض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة على ظاهره الله اعلم به بكيفيه ذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك غيب حينئذ نقول سمعنا وطعنا امننا كيف يكون التطويق من سبع اراضين الله اعلم بذلك لكن هذا عذابه هذا جزاؤه والحديث متفق عليه كما قال المصنف أو لانارتها على الطرق وهي الاعلام التي توضع على السبل يعني الاعلام لل... التي اشبه ما يكون به بي... الإشارة إلى المدن وإلى الطرق نحو ذلك كالموجود الآن في الطرق ها؟ يمين طريق كذا يسار يبدل ويغير من أجل <تصفيق> أن يظل الناس كذلك قال هذا كذلك داخل في النص قال او إنارتها على الطرق وهي الاعلام التي توضع على, على السبل فإذا غيرها ضل السالك ظل السالك وقال المصنف رحمه الله تعالى هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك يعني على الأول رجع الى الأول فتغييرها بتقديم أو تأخير يعني المصنف رحمه الله تعالى يرى المعنى الأول وهو ماذا أن قوله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض حقت عليه اللعنة المراد بمنار الأرض هو نماذا العلامات الحدود التي تكون بين الأراضي تميز حق زيد من حق عمرو وليس المراد بها ما يكون بالدلالة على سالك ونحوه قال وفيه الفرق بين يعني في هذا الحديث فيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم لانه قال لعن الله من من ما قال زيد من الناس صح ام لا انئذ جاء النص على جهه العموم وما جعل جهه العموم فالاصل بقاه على على جهه العموم هكذا قال المصنف رحمه تعالى قال وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم فالحديث دليل على جواز لعن انواع الفساق قل لعن الله من فعل كذا لعن الله الزنات لعن الله مرابين على جهه العموم لكن إذا زنا زيد من الناس تقول لعنه الله هذا محل نزاع بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم لانه اذا جاء الاصل إذا جاء إذا جاء اللفظ عاما في اللعن ورتب على وصف إذا ورد الوصف تبعه أو لا ثم خلاف بين, بين اهل العلم لوجود المعارض لو لم يرد المعارض النبي صلى الله عليه وسلم قل لا تلعنوه وقد شرب الخمر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر لو لم يرد المعارض قلنا الأصر ماذا هو أن, أن يبقى العموم مستصحبا في الأفراد لأن هذه القاعدة قاعدة لغوية وقاعدة شرعية إذا جاء النص لعن الله من غير من الأرض حينئذ الاصل ما هو كل من غير نقول لعنه الله بعينه لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها إلى اخره وقد حده من شرب الخمر ولعنه بعض الصحابه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان ثم فرقا في هذه المساله فيما يتعلق به باللعن قال فالحديث دليل على جواز لعن انواع الفساق قوله لعن الله السارق يسرق البيضه وتقطع يده وأما لعن الفاسق المعين ففي خلاف خلاف من اختار أنه يجوز لعنه ومن اختار انه لا يجوز لعنه ثم خلافه واما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز اختاره ابن الجوزي يعني بناء على الأصل هو هذا الأصل ما هو إذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة على جهة العموم فاستصحابه على جهة الأفراد هو الأصل وهذا القاعدة المطردة في باب اللغة وكذلك باب الشرع العام يبقى على العموم فينزل على على أفراده وقيل لا يجوز اختاره ابو بكر ابن العزيز والشيخ يعني الشيخ السلام النتيمية قالوا المعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله وأن يقول كما قال الله تعالى على لعنه الله على الظالمين هذا قول ذكره الشيخ الإسلام تيميه رحمه تعالى قال اختارها أبو بكر عبد العزيز والشيخ والشيخ عبد المغيث وصنف بذلك مصنف ذكره عنه الشيخ عبد المتامير وأنه المعروف عن, عن أحمد كره الإمام أحمد لعن المعين بناء على هذا الحديث فمن جعل الحديث أصلا صارفا للعمومات دالت على لعن الفساق ونحوهم له ذلك ومن رجع إلى الأصل وقال هذه قضية عين ونبقى على الأصول العامة في أن من لعن في كون النبي صلى الله قد لعن عاما فيستصحب في كل فرض كذلك له له وجهه والله أعلم قال رواه مسلم من طرق وفيه قصة ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي من أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبرنا بشيء سره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أصر الي شيء كتمه الناس ولكن سمعته يقول فذكره يعني ذكر الحديث وفي آخره ولعن الله من غير تخوم الأرض تخوم بضمتين يعني ضم التاء والخاء تخوم الأرض لعن الله من غير تخوم الأرض تخوم الأرض يعني معالمها وحدودها واحدها تخم تخم بفتح والسكون ويروى تخوم بفتح التاء وضم حتى على وجمعه تخم بضم التاء والخام إذن لعن الله من غيره تخوم الأرض يعني المنار ثم قال المصنف رحمه الله تعالى موردا دليلا ثاليا على, على ذلك قالوا عن طارق بن شهاب هو ابن عبد الشمس ابن هلال ابن عوف البجلي الأحمسي أبو عبد الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى راى النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل يعني الصحابي وروى أبو داود والبغوي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافه أبي بكر وقال أبو داود راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه إذا لم يسمع منه وأنا قال ما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وأن هذا محمولة على على قال يعني تدل على على الاتصال هذا الأصل حينئذ هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فالعواية عنه مرسل الصحابه ولو كان مرسل الصحابي فهو مقبول ومرسل الصاحب واصل في الأصح كسامع في كفره ثم التضح الى اخره إذا مرسل الصحابي يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة لماذا؟ لأنه إن اسقط فالغالب أنه يسقط ماذا؟ صحابيا حينئذ صار المبهم ماذا؟ صار المبهم صحابيا والصحابة عدوا بإجماع لا خلاف بين المسلمين أن الصحابة تعد كلهم جملة وتوصيلة عين هذا ماذا هذا يدل على أنه لو أسقط هنا طارق بن الصحابي لو أسقط احدا وسياتي أنه قد أسقط هنا المصنف رحمه الله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عين هذا لا يضره هذا لا لا يضره قال هنا روايه عنه مرسل صحابي قال ابو حاتم ليست له صحبه هنا تبقى المشكله ليست له له صحبه والصواب هو ما, ما قدمه قال ليست له صحبة الحديث الذي رواه مرسل وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وعدم السماع لا ينفي الصحبة صحيح لا لقد يكون صحابيا ولم يسمع لأنه بمجرد الرؤية ولو على بعد ثمتت الصحبة وكذلك هل إذا تثبت الصحبة ولا يثبت السماع فنفي السماع من أبي داود عن طارق بن الشهاب لا يلزم منه نفي الصحبة فالصحبة أعم من من السماع وعدم السماع لا ينفي الصحبة وقد أخرج له النسائي عدة احاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته وهو مقبول على الراجح كما قال ابن حجر أي مرسل الصحابي فهو إما رواية الصحابي أو مرسل الصحابي توفي سنة ثلاث وثمانين قال من الهجرة ها هنا ذكرونها لا داعي لها لأن إنما تذكر ماذا تذكر لي عن ها عن النصراني عن النصراني ألف كذا إلى اخره ميم يعني ميلادي هكذا وثمانين ها يعني الهجرة هذا لا داعي له ليس لأن التاريخ بالنصراني هذا ليس داخل فيه في التاريخ الأمة الإسلامية أو دخيله قالوا الزنادقه هؤلاء وعندما يقول هذا ليس ليس مما يحترز عنه فلا داعي له وإنما تكتب ثلاثة ثمانين تكتب مئة إلى اخره دون أن تضيف كلمة هاو ولكن نبه الشيخ عن مشاكل رحمه الله تعالى مقدمه الترمذي على ذلك. قالوا عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب في بمعنى ها سببي بمعنى الباب بمعنى السببي يعني بسبب ذبابه دخلت امراه النار في هرة هر اي بسبب ذباب ومن اجله قال ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل وكذلك كذلك جاء في رواية ممن كان قبلكم، ممن كان قبلكم. ودل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم انما يحدث عن أمة سبقت والحديث عن أمة سبقت ليس المراد به كما مر ليس المراد به مجرد الفكاهة والتسلية وإنما المراد به الاتعاظ والاعتبار وإذا كان ثم أحكام فينظر فيها يعني شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه هذه قاعده عليها جماهير السلف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما هو مخالف له فإذا ذكر في قصة ما وردها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن حكاية عن نبي من الأنبياء وعما قيل له نحو ذلك ونظرنا في شرعنا فإما أن يكون موافقا فالحجه في, في شرعين وإما أن يكون ناسخا فالحجه في, في شرعنا وإما أن يرد مسكوتا عنه هذا محل البحث فإذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه حينئذ نقول شرع من قبلنا شرع لنا يعني يحتج به وتثبت به الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه منسوخ أو على, على أن شرعنا ما يخالفه قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عنه يعني عن بني إسرائيل قال قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب هذا قد يستغرب الإنسان في أول أمل ذباب وجنة ذباب ونار إذن قد يكون فيه شيء من الإشكال تصور كأنهم تقالوا هذا العمل يعني عمل قليل يصل بالإنسان إلى الجنة يعني ذباب يكون سببا للدخول إلى الجنة هذا عمل قليل فتقالوا ذلك هذا العمل واستغربوه وتعجبوا منه كيف بلغ الذباب الى هذه الغايه التي بسببه دخل رجل الجنه ورجل دخل النار او وجه اخر او احتقروه كيف كان تقريب الذباب سببا لدخول الجنه او النار هذا فيه شيء من الضعف بل الاول هو هو الصواب فاستفهموه ليبين لهم ما استغربوه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار قال قال مر رجلان بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما استفهموا وكيف ذلك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز يعني لا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا يقرب له للصنم إذا حصل التقريب لذات الصنم صار عبادة اذن ان يذبح له ان يذبح ليل للصنم قال هنا وان قل حتى يقرب له شيئا شيئا وان قل لان الشيء هذا يصدق على أقل على أقل ما يوجد أقل ما يوجد. فصدق على الذوق الى يقرب ذباب وهو داخل في شيء والجمل داخل في كذلك في شيء وكل ما بينهما فهو داخل في قوله شيئا فهنئن وان قل تعظيما لصنمهم لأن الذبح مجرد الذبح بقطع النظر عن المذبوح فهو التعظيم بذاته وهو في نفسه يعتبر تعظيم ولذلك قبل هؤلاء المشركون ماذا ان يتقرب له بذباب بمجرد الذبح لانه ماذا لانه يعتبر من من التعظيم قال وان قل تعظيما لصنمهم والصنم ما كان منحوتا على صورة وعبد من دون الله ويطلق عليه الوثن كما مر وكل ما عبد من دون الله يقال له صنم يعني هذه الأسماء لا تفرق بين الحقائر سواء سمي صنما سمي وثنا تفننوا في تسميته لان هذه الأسماء تختلف باختلاف الأزمان والاعصار واختلاف نوعيه الكفر والشرك نحو ذلك فمطلق ما ذبح له بقطع النظر عن كونه صنما او وثنا حينئذ صار شركا أكبر وهذه كما ذكرنا سابقا أن القرآن إنما يأتي فيه ماذا ولا تشركوا به شيئا شيئا يأتي نكر دائما لماذا لأنه لو قيده بصنم حينئذ لو جاء ما يسمى وثنا حصل النزاع ولو قيده بوثن ثم جاء ما يسمى صنما حصل النزاع لو قيده بملك ثم إذا ذبح لنبي حصل النزاع لكن أطلقه الله عز وجل يبين أن المراد هنا هو حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى بقاطع النظر عن ذلك الغير صار فيه تعميم أم لا صار فيه تعميم لتكون القاعدة كلية محكمة لا يمكن أن يدخل إليه أحد البت في أي زمان وفي أي مكان لا يصرف عبادة لغير الله تعالى كما أنه لا يصرف حكم عن حكم الله تعالى قال وكل ما عبد من دون الله يقال له صنم بل كل ما يشغل عن الله يسمى صنمة لكن قد يكون مخرجا من الملة وقد لا يكون مخرجا من من الملة بمعنى أنه ماذا؟ جاء اطلاق الإله على الهوى كذلك افرايت من اتخذ إلهه هواه يعني جعل الهوى إلهاً حينئذ قد يفهم من هذا النص أن كل متبع لهواه فهو قد جعل الهوى إلهاً وإذا جعله إلها فقد فارق الملة إن حمل على ذلك على هذا المعنى وهو ظاهر النص حينئذ يقيد الهوى بما يصرفه عن ملة الإسلام يعني يكون الاتباع هذا للهوى مكفرا وليس كل اتباع للهوى يكون مكفرا الذي يحلق الحياة تبع هوا أو لا تبع هوا كافر لا قطعا ليس بكافر إذن ليس كل من اتبع هواه اين الذي يكون ماذا يكون كام بل قد يتبع هواه في ماذا في المباحات كذلك يحب هذا الاكل ويحب هذا المشروب الى هذا متبع لهواه فيكثر من هذا الاكل يتبع هواه ويكثر من هذا الشرب يتبع هواه هل الذي يكون كافرا الجواب لا اذا اتباع الهوى قد يكون في المباح قد يكون في معصية قد يكون في الكفر متى يطلق عليه أنه إله بالمعنى أنه صار معبودا يعبده من دون الله تعالى فصار كافرا مرتد عن الإسلام إذا كان اتباع الهوى صرفه عن أصل الدين يعني وقع في مكفر بناقض من نواقض الإسلام وما دون ذلك فلا ولعل المصنف رحمه الله تعالى رعى هذا المعنى فقال كل ما يشغل عن الله يسمى صنما لكن ما سماه الشارع صنما فلو اكتفي بدلالة كان أجود قال ولا يجاوزه يعني في الحديث قوله مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه قال ولا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا ما يقل شيئا حتى يقرب له شيئا لما أطلق شيئا هكذا نكره دل على أنه يكتفى بأقل ما يصدق عليه أنه شيء قالوا لأحدهما قرب لاحد الرجلين قال ليس عندي شيء نقرب ما عنده شيء يعني للصنم احتج بالعدم لما قال ليس عندي شيء أقرب إذن المانع ما هو ليس عدم جواز التقريب لأنه لو كان عدم جواز التقريب لن أقرب لو كان عندي إبرا صحيح لكن لما قال ليس عندي شيء أقرب معناه أنه موافق ما عنده مانع لكن ليس في يده شيء عينئذ دل ذلك على أنه قد وقع أولا في مكفر باطن قلنا هذا كفر فيه ملة السابقة وكونه لم يجد شيئا هو الذي منعه لا كونه لا يريد أن يقرب لا إلى هذا الصنم قال يعني للصنم ليس عندي شيء نقربه يعني للصنم احتج بالعدمية العدم لا لعدم الجواز فلما عرفوا موافقته بالذبح لغير الله عرفوا موافقته بالذبح لغير الله تعالى باعتبار ماذا لأنه علق الحكم بعدم وجود شيء نقربه فدل ذلك على أنه موافق ولا مانع عنده لكنه لم يجد في يده شيء البتة قال واعتذر أي نعم فلما عرفوا موافقته بالذبح لغير الله واعتذر طمعوا فيه وقنعوا منه بأي شيء لأن قصدهم موافقتهم على ما هم عليه من الشرك قالوا قرب لو ذبابا فقرب ذبابا قرب لو ذبابا لما قال ما عندي شيء قالوا قرب لو ذبابا حصل به موافقتهم وظاهره أنه لو وجد بدنة لقربها وكذلك كذلك قال فخلوا سبيله تركوه يعني فدخل النار بسبب قربانه الذباب للصنام بسبب قربانه الذباب للصنام قلنا بأن الذبح الله تعالى شريعة في كل ملة وعنده فدخل النار خلود أم لا أو مجرد الدخول لأن مطلق الدخول لا يدل على التخليد صحيح ام لا؟ مطلق الدخول دخل النار لا يلزم أنه مخلد لكن إذا أبدا أو على وجه التأبيد أو لا يخرج منها دل على أنه خالد مخلد فيه هذا الأصل نريد دخل النار نقول هذا على وجه التأبيد قال هنا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار بسبب قربان الذباب للصنم لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار وجبت يعني استحقها ففيه يعني في هذا النص بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل فإذا قرب ذبابا فدخل النار على وجه التأبير فكيف بمن قرب بدنة أعظم أعظم ممن قرب ذبابا وأنه يوجب النار لقوله إنه من يشرك عندكم ومن يشرك إنه, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار فإذا كان هذا في من قرب ذبابا فكيف بمن يسس من الإبل وغيرها يعني يجعله سمينا، يعني منذ أن تولد يقول هذه للولي فلان موجود إلا يومنا هذا موجود في مصر والسودان وغيرها عكذا يجعل هذه يقول هذه للولي فلان ويسمينه يأكله صباحه ومساء من أجل أن تكبر حجمها فيذهب بها إلى الولي ويذبحه عند عند قبره فإذا كان هذا في من قرب ذبابا فكيف بمن يستسمين الإبل وغيرها ليتقرب بنحرها لمن كان يعبده من دون الله من قبر أو مشهد أو طاغوت وغير ذلك الطاغوت لفظ عام يشمل كل ما ذكره الله تعالى وفيه في هذا التحديث هذا النص التحذير من الوقوع في الشرك لأنه دخل النار وإذا دخل النار دل على أنه محرة وتحذير من الشرك وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدريه لماذا؟ لأن العلم بالشرك لا يشترط لأنه جاء من جهة ماذا إثبات نقيض الشرك وهو التوحيد قد عرفنا أن التوحيد لا يصحه إلا بالعلم بمدلول لا إله إلا الله فإذا لم يعلم حنيدل يقول هذا ليس بموحد ليس بموحد إذا لم يعلم معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولا يعلم أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تعالى وأن ما سوى البالي جل وعلا فهو لا يستحق أن يعبد إذا لم يعرف هذا المعنى كليا حنيدل ليس بمسلم ليس بموحد قال وأن لسان قد يقع فيه يعني في الشرك الأكبر وهو لا يدري إذ الدراية وهي العلم ليست شرطا في قصد الشرك ولذلك القاعد انتبه هنا لأن هناك من يلبس لا يشترط قصد الكفر عند أهل السنة والجماعة كيف ذلك؟ بمعنى هل يلزم, هل يلزم من أجل أن ينزل عليه حكم الكفر أن يعلم أنه يقصد الكفر أو بمجرد فعله يعني لو ذبح ذبح, ذبح ذهب إلى القبر وذبح نحر حينئذ لا يعلم أن هذا الشرك ما قصد الشرك قاطعا صحيح؟ هل نحكم عليه بالشرك أو لا؟ صورة أخرى ذهب ويعلم أنه محرم فقصد الشرك هذا بالإجماع أنه لا إشكال فيه لكن الصورة الأولى كذلك بالإجماع إنه مخالف الجهمية ومرجئة العصر حينئذ إذا ذبح لغير التعامل ولا يعلم أنه محرم ولا يعلم أنه لا يجوز ولا يعلم أنه من الشرك أصلا حينئذ نقول هذا مشرك أم لا؟ مشرك يريد السؤال هل قصد الشرك ان قل لا ما قصد الشرك لكنه قصد ماذا قصد الفعل قصد الفعل هو المشترط وليس قصد الكفر قصد الفعل مشترط لماذا احترازا عن المجنون والسكران فاذا ذهب مجنون وذهب عند القبر ما حكمه والاصل فيه انه مسلم ما حكمه ليس بمشرك لماذا لانه لم يقصد الفعل لم يقصد الفعل سكران طافح فذهب وذبح ها ما حكمه مشرك ليس مشرك صحيح لماذا لانتفاء قصد الفعل ليس الشرط قصد الكفر انما الجهميه هم الذين يشترطون قصد الكفر فرق بين القصدين المعتبر عند اهل السنه والجماعه ان قصد العمل شرط بمعنى أنه يحترز به عما لا عقل له وأما من كان دون البلوك الصبي نحوي هذا محل نزاع عند العلماء يعني محل خلاف من من كفره من من لم يكفره ويطالبه بماذا بتجديد الإسلام عند عند البلوك لكن المجنون والسكران هذا لا إشكال فيه المجنون باتفاق السكران فيه خلاف لكن الصواب أنه لا لا عقل له ورفع القلب معال عن ثلاثة قال هنا وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدره إذن أخذنا من ذلك أن قصد الشرك والكفر ليس به بشرط إنما قصد العمل هو المراد والحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان في ظنه كما قال أنس وهو عند البخاري حديث هذا الأثر إنكم تعملون أعمالا هي أذق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات مبيقات يعني المهلكات توبق صاحبها تدخله في النار وفيه الحديث أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءً لم يقصده وقصد العمل لكن في أول العمل لم يقصده وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم شر أهل الصنم حينئذ قال هنا في النص لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا إذا كان المراد به لا يجاوزه بمعنى أنه يرد هل صر مكرهًا لا لا يجاوزه بمعنى أنه لا بد أن يقرب الا سيقتل صار مكرهن صار مكرهن حينئذ نريد السؤال الإكراه يرفع الكفرة وهنا قد حكم عليه بيب الكفرين جواب أحسن ما يقال أن هذا مما خالف شرعنا شرع من قبلنا إذا صح الحديث حينئذ قد يقال بأنه في شرع من قبل هذا من الآثار أنه لا يعذر حتى بيب الإكراه. لكن جاء شرعنا يدل على ماذا؟ على قوله على إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أن شرعنا تجاوز فيما يتعلق بمسألة الإكره إذن هذه المسألة خالف فيها شرع من قبلنا قال وفيه أنه كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار في ذباب صحيح؟ مسلم أو لا؟ مسلم بدليل أنه قال دخل النار لو كان كافراً أصلاً هو ودخل قبل الذباب استحق ماذا؟ استحق النار لكن بسبب الذباب كان لولا لم يكن قد فعل ذلك لكان له النجاة لكن لما فعله تلبس به بالشرك وإلا لم يقل وإلا لم يقل دخل النار في ذباب وجاء التصريح به في رواية رجلان مسلمان رجلان مسلم في رواية وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة أوثان حتى عند عبده الاوثان يعني يتعلقون بالاولياء قال هنا فقربوا ذبابا فخلوا سميله ودخل النار قالوا للآخر قرب قال ما كنت لاقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل امتنع. ليس كسابقه ليس عندي شيء اقرب إذن ما عندي مانع لكن ما وجدت شيئا هذا لا امتنع من اصله قال لم ي... ما كنت لاقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ابى عليهم وبدأهم بالانكار وعظم عليه أن يقرب لصنمهم شيئا ونفر من الشرك وصلح باخلاص العباده لله عز وجل فضربوا عنقه فدخل النار دل ذلك على انه امتنع حينئذ ضربوا عنقه ودل ذلك كذلك على أن الأول انما فعل تخلصا من من القاتلين ومع ذلك لم يكن مكرها لم يكن مكرا لأن شرع مقاولا لم يكن يرفع عنهم الحكم ب بالاكراه هذا احسن ما يقال فيه من حديث فكروا الشيخ الأمين في الأضواء فضرب عنقه ودخل الجنة لامتناعه عن التقريب لغير الله ايمانا واحتسابا واجلالا وتعظيما لله ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص وتفاوت الناس في الإيمان قال المصنف فيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين عظمون الشرك بمعنى أنه لا يرضى لنفسه أن يتلبس بشيء من الشرك البته ويدل على ذلك أنه مما ينبغي أن يتعلم المسلم تعلم ما هو الشرك ما حقيقة الشرك ما أنواع الشرك ما هي مداخل الشرك سواء كان الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والوسائل التي يصل بها الشيطان للوقوع فيه في الشرك. هذا من فروض الأعيان التي لا يعذر الإنسان فيها بجهل البته لا طالب علم ولا غيره وهذا يؤكد أن الدعوة إنما تكون ابتداء لهذا هذا الأمر العظيم توحيد الله تعالى ومعرفة نقيضه لا نجاة للناس عموما وخصوصا إلا بمعرفة هذا الحكم الشرعي والاشتغال بما دون ذلك مع عدم الاشتغال بدعوة الناس إلى التوحيد ومنابذة الشرك هذا من الخلط ومن البدع التي سار عليه كثير من الناس لا سيما في الفضائيات غيرها يشتغلون بأمور الناس فيه في غنى عنها وقد يكون بحاجة إليها لكنهم بأحوج ما يكون إلى معرفة التوحيد ومعرفة ما يقابل التوحيد ونواقض الإسلام نحو ذلك ولذلك تعم الردة في كثير من اوساط الناس ولا يعلمون ذلك لماذا؟ لأنه منما يشتغلون بمسائله ابعد ما يكون عن, عن التوحيد ومعرفة نقيضه قال هنا رحمه تعالى وفيه معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر ودل الحديث على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك وأن الذبح لغير الله يكون من من أهل النار حديث يعني يدل على أصل الباب الترجمة وفي الآيتين والحديث الذي ذكره حديث علي لعن الله الذبح لغير الله فيه غنيه عما ذكره المصنف رحمه تعالى انه ليس فيه حكم جديد هل في هذا الاثر لو كان ضعيفا بعض ضعيف يقول ينتقد الإمام هنا فيه في ذكر هذا الحديث هب انه ضعيف لو باطل هل ثم حكم ينبني على ذكر هذا الحديث سائدا على الترجمة ليس بحديث البت ليس بالحديث الحديث شيء البت لماذا لان الذبح لغير الله تعالى أخذ من هذا النص وأخذ من الدليل السابق كذلك فدل ذلك على أنه ليس فيه جديد فإذا ضعف الحديث هذا لا إشكال فيه قال رواه أحمد هكذا أطلق المصنف رواه أحمد ظاهره أنه في المسند وليس كذلك بل هو في الزهد لم يروه فيه في المسند لما فيه في الزهدي له قال وكذا اورده ابن القيم غيره يعني أسندوه إلى الإمام أحمد وإذا قيل رواه أحمد فالأصر ماذا منصرف ذهن إلى المسند هذا العصر وإذا أريد غيره حنيذ نقيا قال في الزهد وكذا أورده ابن قيم وغيه يعني المصلفون تابع ابن قيم في نسبة هذا الحديث لأمام أحمد ورواه أحمد في كتاب الزهدي قال أحمد حدثنا هكذا بسنده قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارس مصلفون رحمه تعالى لعله أسقطه يعني سهون ليس الحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم فلصواب الحديث طارق بن الشهاب عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصواب ولا يوجد أن طارق بن الشهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي في الزهد إمام أحمد فدل ذلك على أن هنا سقط المصنف لعله سهوا أو نحو ذلك قال عن سلمان الفارسي وذكر القصة موقوفه عليه هكذا في الزهد له وسليمان بن ميسرة واثقى بن معين وذكره بن حبان في الثقات قال وأبو نعيم في الحلية يعني رواه كذلك ابن في العليه بسنده عن اسحاق بن راهويه قال اخبرنا الجرير وابو معاويه عن الاعمش به هذا اسناد صحيح لذلك عن الحديث ثابت ليس بضعيف تناول من لمن ضعفه وسقط سلمان من الوارد في الكتاب يعني هذا من من المصنف رحمه الله سهو وبشر ليس بالمعصوم قد ينقل حينئذ ويسبق نظره فيترك راويا وهذا موجود قديما وحديثا فلا به ليس بنقص ليس بنقد الكتاب من أصله لكونه قد أخطأ فيه في هذا الموضع وعند البهيقية الشعب الخطيب الكفاية عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوف الأسناد صحيح سناده صحيح عن سلمان موقوفا مرفوعا والصحيح أنه موقوف. ثم هل له حكم رفعي أو هو من الإسرائيليات في خلاف الأمر محتمل. لما لم ينبني عليه حكم شرعي الأمر محتمل يعني هل هو من الإسرائيليات هذا سلمان أو أن له حكم رفعي هذا محل نزاع. هل سلمان الفلس كان يروي بكثرة عن بني إسرائي إسرائيليات أو لا ان أنه انه ياخذ حينئذ يجعل للأعم أنه من إسرائيليات وان لم يكن فله حكم الرفعين قال هنا موقوفا على سليمان بن قال الحافظ سليمان بن ميسرة الأحمسي عن طارق بن شهاب وعنه الأعمش وغيره روى عن طارق وله صحبه ووثقه النسائي وغيره إذن الحديث ثابت من حيث الجملة سواء كان موقوفا أو, أو مرفوعا والموقوف الصح وليس به حكم زائد على أصل الترجمة فالمصلف رحمه تعالى يقدم الترجمة ويذكر أقوى دليل عنده على الحكم الشرعي المذكور في الترجمة كغير من أئمة السنة يذكر أول ما يذكر الحديث المقدم ثم يأتي بالتوابع والشواهد التي تكون مساندة لذلك قال المصلف رحمه تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الباب الحادي عشر من أبواب كتاب التوحيد باب بالتنوين لا يذبح لله بمكان أي في مكان يذبح فيه لغير الله قال ابن سعد رحمه الله تعالى ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله يعني بينهما, ماذا؟ بينهما مناسبة الباب الأول ما هو باب ما جاء في الذبح لغير الذبح ذاته الذي هو مقصد من المقاصد هنا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا يذبح بمكان لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى صار من الوسائل فقدم حينئذ المقاصد واتبعه بالوسائل حفظا على الاول لان يقع فيه في الاول قال ما احسن اتباع هذا الباب الباب الذي قبله فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل هذا جميل قال ذلك ذاك من باب الشرك الاكبر يعني الذبح لغير الله تعالى وهذا من وسائل الشرك القريبة لأن الإنسان إذا قرب إلى فعل المشركين قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر ولذلك جاءت القاعدة العامة من تشبه بقوم فومن تحذيرا لئلا يتشبه بيب الكافرين لأنه إذا تشبه قد يتشبه بالظاهر ويبقى عقيدته كما هي لكن قد يسري الظاهر إلى الباطن فينسلخ من الملة باب لا يذبح فيه بمكان يذبح فيه لغير الله قال الشالح لا نافية لا نافية ويحتمل أنها للنهي إذا كانت نافية حينئذ لا يذبح بالرفع وإذا كانت ناهيه حينئذ لا يذبح باسكان الحاء فلا يسرف في القتل صحيح؟ يعني يجوز دخول لا النهي على الغيبة وإن كان الأكثر فيه في لسان العرب وكذلك في الشرع لا أكثر الخطاب كذلك لا تقتل لا تضرب إلى آخره لا تأكل الربا. خطاب هذا الأصل فيه في النهي وهذا الغالب لكن على الصحيح كان بعض منازع من النحات وغيرهم أنه هل يجوز أن تدخل لا النهي على الغائب؟ صوب نهى جاء في القرآن فلا يسرف في القتل وإذا جاء في القرآن حينئذ أي قاعدة يقاعد النحات ويبطلون العموم في النفي في الباطل التعميم باطل وإنما يقول الأكثر في في الشرع الأكثر في لسان العرب أنه يرد ب الخطاب وقد يرد ماذا بالغيبة لكن أنه يمنع الغيبة مطلقا وقد جاء في شرع لا إنما يسل النحات على ذلك بناء على قاعدة ماذا أنهم لا يأخذون قواعد النحو من من القرآن لا يجعلونه ماذا أصلا في معرفة القواعد النحوية هذا باطل ولذلك ابن هشام رحمه الله كذلك ابن مالك من اجل من أحيا سنة الاستدلال بالقرآن على القواعد النحوية؟ قد لا تجد حتى في كتاب سيبويه. قد لا تجد أنه يستدل بالآيات. ابن هشام، بن مالك، اللذان جعل الله عز وجلهم القبول في من أتى بعدهما لكونهما قد أحيا سنة الاستدلال به بالقرآن. فجعل القرآن اصلا ولذلك يرد على قواعد النحات. لسيم ابن هشام حتى ابن مالك يردون على قواعد النحات المعممه هذه. دون تفصيل بوروده في آيات كذا بل حتى في قراءة كذا ولذلك من الشام حتى في قطر الندم مع أن كتاب مختصرا يقول وجاء في قراءة كذا والقراءة سنة متبعة عم يقول لا هذا شاث الذي تسألون به والأرحامي قالوا هذا لا يجوز ممتنع عنده وجاءت قراءة والأرحامة واجب النصب عنده عند النحات والأرحامي هذا لا يجوز لابد أن يقول وبالأرحامي لابد من إعادة الخافض لكن ابن مالك استثنى قال لا مدام جاء في القرآن انتهينا وابن الشام كذلك قال هذه سنة متبعة قراءة وانتهينا إذن لا نعول على تعميم على قاعدة لا نعمم على تعميم النحات في النفي حينئذ القرآن يجب أن يجل أنه نزل بلسان عربي قال هنا لا نافيته ويحتمل أن المنع حينئذ على وجه التحريم أو الكراهه حيث المعنى فيه في خلاف الاعراب واضح الاولا لا, لا يذبحوا لا يذبحوا لا يذبحوا يذبحوا يجوز الوجهان لا اذا قلنا فيها حينئذ المراد به المنع ومعلوم ان المنع هنا مراد به حكم شرعي حينئذ قد يكون الحكم الشرعي من حيث المنع اما تحريما واما كراهه النفي لا يعين النفي لا يعين اما اذا قلنا لا يذبح لا يذبح صار نهيا والنهي ها يقتضي التحريم إذن النهي فيه تعيين للحكم الشرعي وهو التحريم وأما النفي ففيه المنع والمنع أعم من التحريم فرق بين البابين لا نافيته حينئذ يحتمل أن المنع على وجه التحريم أو على وجه الكراهه ونحتاج إلى دليل مخصص والصواب أنه على التحريم لما سيذكره مصنف رحمة تعالى ويحتمل أن لا هنا في هذا التركيم لا يذبح انها للنهي والآصل فيه التحريم. أصل فيه التحريم واستظهره الشارح يعني جعل أن لا هنا للنهي أولى يعني جعله ظاهرا على غيره استظهره يعني جعله ظاهرا على غيره الشارح مراد به صندوق الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد المصنفون اعتمدوا ابتداء أي لا يجوز الذبح لله تبه هنا يعني على القولين على كون لا نافية أو لا ناهية على القولين أي لا يجوز الذبح لله بمكان اعد للذبح لغير الله تبي هنا عندنا ذبحان لا يجوز الذبح لله أنت تريد أن تذبح لله عز وجل لا لملك مقرب ولا لنبي موسى ولا لولي ولا لشيطان ولا طاوت تريد الذبح لله عز وجل لكن ذهبت إلى مكان هذا المكان يذبح فيه لغير الله تعالى. قد ذبح من ذبح لغير الله تعالى لا يحل لك. لا نقول أشركت. نقول لا يحل لك أن تذبح فيه في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذا فيه مشابهة والشرع يقطع جميع المشابهة مع أهل الشرك والكفر. حتى في الصورة الظاهرة نعم حتى في الصورة الظاهرة ولو لم يكن ثم اعتقاد ولو لم يكن ثم اعتقاد ولذلك من تشبه بقوم هؤلاء النص داخل أو هذا الحكم الشرعي المذكور هنا داخل في هذا النص من تشبه بقوم المشابهه في الظاهر هذه ممنوعة شرعا هل يشترط القصد الجواب لا لو حكى الكافرين فيما اختص به الكفار وقال أنا ما قصدت أنا لا أقصد أن يتشبى بهذا الكافر وهذا النجس القذر لكن فعلت الفعل لأنه اشتهر وقد فعله الناس من اجل مطابقة الكافرين في ذلك قل لا يشترط القصد بذلك إنما المراد به ماذا الموافق فيه بالظاهر في قال أي لا يجوز ذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله لأن ذلك تعليل لماذا عله العاصل ماذا جاء لا تقم فيه أبداً فدل ذلك على أن الحكم الشرعي هكذا لكن السنبط أهل العلمي قاعدة. ذلك لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعه وهي مشابهة للمشركين ظاهرة في المكان والشرع قطع دابر المشابهة في المكان وفي غيرها مع الكفار مطلقا بجميع اصنافهم بجميع أصنافهم من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم كل هؤلاء قطع الشارع المشابه بهم مطلقا دون تفصيل لا يفعل الفعل في ظاهره لكون قد فعله أولئك فلا يشترط به قصده قال لأن ذلك فيه مشابهة مضارعة للمشركين ظاهرة في المكان فإن المكان الذي يذبح أو يذبح فيه المشركون لآلهاتهم تقربا إليها قد صار مشعرا من مشاعر الشرك فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنه والميل اليه إذن ثم أمران لا تشارك في الظاهر، ثم المشاركة في الظاهر تفضي إلى الموافقة فيه في الباطن، ثم أمران مشاركة في الظاهر، هذه المشاركة في الظاهر العصر فيها التحريم، الاصل فيها التحريم. وإن كان ظاهر النص الكفر، لأنه قال ماذا من تشبى بقوم فهو منهم منهم يعني بعضه ومن يتوله منكم فهو منهم صحيح حينئذ نقول الاصل هو انه منهم يعني جزء منهم لا يتجزى هذا الاصل لكن ذهب اهل العلم لأن مشابهها قد تكون في افعال وفي اقوال وهذه بقطع النظر عن كونها مشابهه ليست نواقض فدل ذلك على أن النص يجب حمله على ماذا على أنه محتمل قد تكون المشابهة في الكفريات فهو مرحق بهم قد تكون فيه ما دون ذلك فأصر فيه التحريم قال هنا كما لأن ذلك فيه مشابهة مضارعة للمشركين ظاهرة في المكان وهو منهي عنه كما في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم فالعلة هي المشابهة لا قصد المشابه فرق بين النوعين العلة ما هي؟ من تشبه العلة هي المشابهة لا قصد المشابهة فرق أم لا صحيح فرق او لا فرق العلة المشابهه يعني المشاكله الظاهرة فقط لو لم يقصد ولو لم يقصد لو قلت بأن العلة قصد المشابهة فمن شاكل الكفر في ظاهرهم في ظاهره، يعني وافقهم في الظاهر ولم يقصد ليس محرما صحيح لو جعلنا العلة هي قصد المشابهة حينئذ من تشبه بالكنفار ولم يقصد ليس محرما صحيح لأن الحكم يدر مع التي وجوداً وعدماً متى ما وجد قصد المشابهة وجد الحكم متى ما انتفى قصد المشابهة ولو وجدت المشابهة انتفى الحكم صحيح لماذا فالحكم الشرعي معلق هنا على المشابه لأنك قد تنكر على بعض الناس شباب احيانا قد يقلدون بعض الكفار من المغنين ونحوهم إذا قلت له هذا لا يجوز شرعا قل لا أنا ما قصدته قل لا ليس الشرط ما هذا قصد المشرف الفعل فقط هذا يكفي بمجرد أنك تحلق رأسك على طريقة أولئك هذا يكفي قصدت أو ما قصدت هذا ليس من شأنك ليس مما جاء به به الشرع قال من تشبى بقوم فهو منه ولو قصد الذابح وجه الله فهو محرم لأنه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة بل لا يجوز بعدا عن الشرك ومواضع الغضب وكان أهل نجد كغيرهم يذبحون للجن لطلب الشفاء منه لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم فأزال الله ذلك عنه بدعوة شيخ الإسلام قلد صلى الله عليه يعني أن النص هنا من تشبه بقوم فهو منهم دل على أن كل مشابهة بالكفار ومن ذلك الذبح أن يتشبه به في الذبح عند هذا المكان حين تكون المشابه قد وجدت ولو لم يقصد إلا وجه الله تعالى ثم قال المصنف رحمه تعالى استدلا على ذلك بقوله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا قوله بالرفع لا يتصور فيه خفض لأنه قال باب لا ذبح هذين صار ماذا صار مستقلا وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا لا هذه نهيه والنهي يقتضي التحريم تقم هذا فعل مضارع مجزوم بلا نهي واصله تقوم اجتمع ساكنان الواو والميم لذا هو سكون النهي هذين حذفت ماذا حذفت الواو تخلص من التقاء الساكنين لا تقم تقوم هذا اصله لا تقم فيه ابدا فيه ضمير عدي لمسد الضرار ابدا على جهه التابيد وهل التابيد هنا من باب التاكيد او انه لا يدل عليه اللفظ ها يعني لا تقم فيه لو قال هكذا لا تقم فيه هل يدل على التابيد او انه لابد من التنصيص على التابيد الجواب انه من باب التاكيد لماذا لان صيغه النهي تدل على التكرار اذا قال له لا تزني معناه مره واحده اليوم وغدا ثم بعد ذلك التحر او مطلقا على التابيد على التابيد فصيغه افعل عند الاصوليين يتطرقون لمساله هل تقتضي التكرار او لا يعني اذا قال صل فقام فصلى جاء ثاني يوم يحتاج إلى دليل جديد لان ماذا صلي الاولى لا تدل على على التكرار على الصواب كما ذكرنا الا بقرينة خمس صلوات في اليوم صارت قرينا وعلق به زوال الشمس غروب آخره لكن إذا لم يكن ثم قرينة علق به فصيغه تفعل أنها لا تدل على على التكرار وإن وان كان ذهب النقيه ورب تعالى لان الغالب في الشرع هو دلاته على التكرار فحملها مطلقا والصواب كما ذكرنا سابقا انها لا تقتضي التكرار وانما هي لطلب ايقاع وايجاد الماهيه من حيث هي والمرة ضرورة لها لا يتصور ايجادها إلا إلا بمرة هذا باب إفعل ففيه خلاف أما باب لا تفعل عندما لا يتصور الامتثال إلا بالكف مطلقا إذن قال لا تزني لا تأكل الربا عندما لا يتصور الامتثال لهذا النهي إلا بأن ينكف عنه مدى الحياة إذن هذا التأبيد هو بعينه او لا هو التأبيد فلو قال له لا تأكل الربا ابدا صار أبدا هذا من باب التأكيد لا تزني أبدا صار أبدا هذا من باب التأكيد لأن لو حذف لدل عليه اللفظ بذاته فصيغة لا تفعل تدل على التكرار ولا خلاف بين السلفين في ذلك حينئذ لا يجوز له أن ينكف في وقت دون, كف دون وقت بل الكف واجب عليه مطلقا أبدا الابدين حتى يموت ويكف عن, عن الزن وأكل الربا إلى آخره وجميع المحرمات من هذا القبيل ولا يحل له أن يرتكب شيئا البتة إذن صيغة لا تفعل تدل على التابيد هنا جاء ابدا حين من باب التأكيد يعني قال لا تقم فيه فدل ذلك على أنه مؤبد ولما قال ابدا أكده قال هنا لا تقم فيه ابدا فسره المصلي بقوله أي لا تصلي في مسجد الضرار وحمل القيام هنا على القيام في الصلاة لي قصة المعلومة كما سيذكر رحمه الله تعالى وإلا القيام من الصلاة وإنما المراد به لا تقم لا تصلي فيه ولا شك أن القيام داخل في مفهوم الصلاة أي لا تصلي في مسجد الضرار والخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة فكل مسجد ضرار وكل مكان محرم لا يجوز خطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يصلي فيه والأمة كذلك تبع لهم قال اي لا تصلي في مسجد الضرار والأمة تبع له بذلك. وكان بناه جماعة من المنافقين منافقون قد يبنون المساجد قال وكان بناه جماعة من المنافقين مضارة لمسجد القباء ولهذا سمي ماذا سمي مسجد الضرار من المضارة أي لأجل الإضرار الاضرار لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله لأن منافقون وتفريقا بين المؤمنين كذلك إذا بني المسجد لقصد سيء وليس لقصد حسن قال وارصادا اي انتظارا واعدادا لمن حارب الله ورسوله يقال ارصدت له عددت له وهو ابو عامر الراهل قال وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وهو أبو عمر عندكم أبو عامر صواب عامر هكذا في كتب التفسير أبو عامر الفاسق أبو عامر الراهب قال أبو عامر الفاسق أبو عامر الراهب أبو عمر هذا في تصحيف قال وكان بناؤه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وسألوه أن يصلي فيه رجاء بركة صلاته عليه الصلاة والسلام وذكروا انهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليله الشاته يعني أهل المرض لا يستطيع يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا هذا المسجد من أجل من أجل أن يصلي فيه الضعفاء وكذلك في الليل الشاتية. فقال صلى الله عليه وسلم إنا على سفر يعني لا تبوك، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله يعني سنصلي في هذا المسجد ولم يكن قد علما النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على لا يعلم الغيب. صاحبنا بلا لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم. عادم قد أضمر في أنفسهم وفي مقصدهم ما رسيا. قال فلما قفله يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعضه بعض اليوم نزل الوحي بخبر المسجد يعني فضحه الله عز وجل فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى المسجد وهدمه وهدمه وحرقه قبل قدومه عليه الصلاة والسلام وهذا واضح بين أن المواضع التي هي مبنية للشقاق والنفاق أن العصر فيها الهدم ومطابقه الايه للترجمه من جهه القياس من جهه الله المستعان من جهه القياس ان هذا المسجد لما اسس على معصيه الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبينا صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيه ان يقوم فيه قال لوجود العله المانعه وهي وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لقطعا لو صلى النبي صلى في هذا المسجد سيصلي لله أولا لا قطعا هذا مقطوع به محكم سيصلي لله تعالى إذا منعه أن يصلي في هذا المسجد لكون المسجد هذا مكانا باطلا لا يجوز أن يصلي فيه إذن الصورة موجودة أو لا الصورة موجودة هل الحكم معلق بالصلاة فقط أو بسائل العبادات بسائل العبادات إذا نشتق ونأخذ من هذا الحديث علا عامه فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صلاه في مكان محرم حينئذ غير الصلاه كالصلاه فلا يجوز الذبح لله في مكان لا يحل الذبح فيه كذلك حينئذ من حيث القياس فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العله المانعه وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لله فكذلك المواضع المعده للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله لعموم العله عمومي، إن لو هذا قياس صحيح، يؤيده الحديث الآتي والذي سيذكره مصنف رحمه تعالى وقوله، نعم يؤيد الحديث الآتي كلامه وقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. صرح جماعة من السلف أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء، منهم العباس. وعروه الشعب والحسن وغيره المسجد اسس ما المراد بالمسجد هنا مراد به مسجد قباء وقيل المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال حثه على الصلاه في مسجد قباء الذي اسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني التقوى مبنية على طاعه الله حقيقتها امتثال ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ويدخل في الامر هنا ماذا النهي إذا قالها العلم في هذا المقام طاعة الله تعالى امتثال الأوامر دخل في الأوامر ماذا؟ النواهي كما قال عليه وسلم للتأمير رحمه تعالى وهي طاعة الله ورسوله وجمعاً لكلمة المسلمين ومعقلا للإسلام وأهلهم وكان صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا أو في الصحيحين وفي الصحيح صلاة في مسجد قبا كعمرة صلاة في مسجد قبا قوله في الصحيح المراد به الحديث الصحيح ليس المراد به بخاري أو مسلم يمرض به الحديث الصحيح رواه الترمذي وابن ماجع الحاكم المستدرك وغيرهم عن أسيد ابن الظهير ظهير هكذا الأنصاري قال الترمذي حسن غريب ولا نعرف الاسيد ابن الظهير شيء أن يصح غير هذا الحديث صحه الحاكم وافقه الذهبي صلاة في مسجد قبا كعمرة وقال بعضهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بسعيد سعيد وتمار فيه رجلان فقال صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا تمار فيه يعني في هذه الآية ما المراد به تمار يعني اختصم فيه رجلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا هو قول عمر خطاب رضي الله تعالى عنه كذلك ابنه وزيد مثابت ثابت وغيره يعني هذا مختلف فيه حيث ماذا حيث التعيين قال رواه مسلم ولا منفاته بين الآية والحديث يعني أمكن الجمع عند المصنف كغيره فإنه إذا كان مسجد قباء بهذا الوصف قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذه الصفة بطريق الأولى فالآية تدل على أنه مسجد قباء وبطريق الأولى تدل الآية على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جمعا بين بين الأمرين, بين الأمرين هم اختلا فيه الصحابة رضي الله تعالى عنه إذن لمسجد أسس على التقوى مراد به ماذا؟ مسجد قباء وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى عندما دلت الآية بمنطوقه على مسجد قباء وبطريق الاولى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسجد قباء لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال ما هذا الطهور؟ الذي اثنى الله عليكم به الطهور بالضم الفعل نفسه ذاته قالوا ما انم الطهور في المراد به طهور مراد به ماذا الماء الذي يتطهر به والفعل ذاته طهور سحور المراد به الاكل ذاته الذي يؤكل والسحور الفعل ذاته الاكل ذاته سمى سحورا واما الاكل الذي يؤكل سمى ماذا سمى سحور ففعلك سحور وهذا اسمه سحور فعول وفعول طهور اسم للماء الذي يتطهر به طهور فعول هذا الفعل ذاته فالمضمض والاستنشاق بذاتها هذه طهور قال هنا ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به قالوا ما نعلم إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدباره من الغائط فغسلنا رواه أحمد بن خزيمة وفيه صرح بين بن سعد فقال ما هو ذاك فعليكموه هذا في إسناد الضعف وفي روايه عن جابر أنس رواها ابن ماجه من أبي حاتم يعني فقوله فقال هو ذاك فعليكمه والله يحب المطهرين ذينا يتنزهون من القذورات والنجسات بعدما يتطهرون من أوضار الشرك وأقضى على كل هذا أراد به المصنف رحمه تكميل تكميلا للنص وإلا الأصل ماذا قول لا تقم فيه أبدا نهاه الله تعالى عن أن يصلي في هذا المسجد القذر النجس كذلك وعمر بهدمه وحرقه إذن كل عبادة ولو كانت لله تعالى لا يجوز أن تفعل في أماكن هي هي محرمة هي محرمه ولذلك قد يسأل بعض الناس الآن عن أماكن صلاة قد تقام في أماكن ليست مباحة حينئذ نص يدل على ماذا على أنه لا يجوز قد يجعل في بعض الأماكن المحرمات مصلى يعني تعصي ثم <تصفيق> إذا جاء وقت الصلاة تدخل تصلي قل لا يجوز الصلاة في في هذا الموضع وهو منهي عنه والنهي هنا للتحريق والأصل حينيذن نقول أنها باطلة هذا الأصل النهي يقتضي فساده منهي عنه ثم قال الحمد تعالى مبينا أو ذاكرا لحديث ثابت من الضحاك ويأتي بإذن الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد والأهل وصحبه أجمعين